صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالة. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا هو رب العرش يَدْعُو بَعْلَ اللَّهِ إلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ فِرْرَ الرَّحْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ